لبيك الله امنا لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسريما كثيرا إلى يوم الدين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه بالسر والنجوى لتنالوا الصلاح والخير في والنجاح والفلاح بالعقبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أمة الإسلام بعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا برسالة كافة إلى جميع الخلق ليخرج الناس من ظلمات الكفر والضلال إلى نور التوحيد والإيمان ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم والرشاد ومن عبادة النبوس والشيطان إلى عبادة الملك الديان ومن نزوات الشبهيمية إلى سمو الأخلاق الإسلامية ومن ضغيان العقل والهوى إلى انضباط الشرع وحي السماء ومن التعلق بالدار البانية إلى التعلق بالدار الباقية في النعيم بالدرجات العلا أيها المسلمون إن الله شرع دين الإسلام ليكون منهج حياة للبشرية يسيرون طبق أحكامه وتعليماته ما شان من شؤون الدنيا ما شان من شؤون الدنيا الا وللاسلام به حق وبيان ليحقق العباد الغايه التي لاجلها خلقوا وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون ولتسري حياتهم كلها عقيده وعبادة وسلوك واحوال شخصية ومعامله وأخلاق وسخلاق وسياسة وتعليم إلى غير ذلك بشبقة الإسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقد رسم الإسلام هذا المنهج بأعظم بيان وأجلى عبارة فأقام أدلته واضح معالمه وأرساق واحده بلا عشك ولا هم وهذا كتاب انزلناه اليك مبارك بيد كتاب كتاب انزلناه اليك مبارك بيد فهو ما فرطنا بالكتاب من شيء وانزلنا عليك الكتابة ببيانا لكل شيء بينا لهم اصول عقائدهم في الايمان بالله واخلاص التوحيد له وصرف كل العباده له جل وعلا وان هذه العباده لا يستحقها سوى هو جل وعلا لا يستحقها سواه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وبين لهم حقيقه توحيد اسماء الله وصفاته بان توحد الله الاسم والصفات على يَلِقْ بِجَلَالِ اللَّهِ إِثْبَاتٌ بِلا تَأْوِيلٍ وَتَنْزِيهٌ بِلا تَعْظِيمٍ فَإِنَّ كِبْرَ ذِي الأَرْضِ لَيَطْغَى وَالْسَّمِيعُ الْبَصِيرُ بَيَ وَلاَ إِنَّ كِبْرَ ذِي الأَرْضِ لَيَطْغَى وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بَيِّنَ لَهُمُ الإِيمَانَ بِمَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ ٱلْمُطَّرَّئِينَ بِكُلِّ نَقْصٍ ويبعدون ما يمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وبين لهم الإيمان بكتب الله التي أنزلها على أنبيائه وهو من التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصعوب ميسا مره وصعوب إبراهيم وموسى إلا أن القرآن الكريم أفضلها وأجمعها كلها يحق الحق ويرزل الباطل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومعيبنا عليه وليمان برسل الله الذين اصطفهم الله لهداية البشرية نؤمن بهم جميعا ولا نفلق بينهم وهم متفاوتون في البضل وأفضلهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم فالإيمان به إيمان بجميع الرسل والكبر به كبر بجميع الرسل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملايكته وكتبه ورسله لا نبرق بين أحد من رسله الآية الإيمان بقضاء الله وقدره وأن ما شاء الله كان وما لم يشى لم يكن وأن كل ما يجري فهو بإرادة الله الكونية موابق لما سطر باللوح المحبوط وما كان بالأزل لا يكون شيء من ذلك لا من شؤون الكون ولا من أحدال البشر وأن الله أعطى العبد إرادة واختيارا بلا إكبار يختار بها ما يشاء فإن اختار الخير جوزي به وإن اختار غير ذلك عقب عليه فمن يعمل مذقال درة خيرا يرى ومن يعمل مذقال درة شرا يرى قد أبلح من زكاها وقد خاب من دساها ويؤمن العدل بأنه دين قد يكون دائما في هذه الدنيا بل سيرحل عنها إلى البريق فإما نعيم وإما عذاب وبعد ذلك البعض والنشور والكتب وميزان الأعمال قال أولوه عند ذلك ينال المؤمنون فقر الله بالدرجات النعيم وينال غيرهم من الكفار العذاب الأليم وغزبت الجنة للمتقين وغرزت الجحيم للغاوين بين الله العباد طريقة ما يقربهم إليه ويردو صلتهم به فشرع لهم ينوع عبا متعددة من استومي الصلاة والزكاة والصوم والحج والأذكار وغير ذلك ليكون العمل دائما الصلة بربه ليحقق سمو والروحية وحياة كريمة وتزكية للنفس وسعادة في الآخرة أيها المسلمون أرضح الإسلام للمة مواعداً التي تقوم على أسره وأن الأسرة هي الخلية الأولى لبناء المجتمع وبيّن المقتربين الزوجين بالزواج المشروع وما لكل من الزوجين من وما عليه من حق ودعاهم إلى تربية الأولاد تربية إيمانية لأنشأ جين صالح في نسي نابعاً لأمته أفراده لبنات صالحة لبناء مجتمع صالح وبيّن حقوق الآباء من البر والإحسان واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وحق الابناء في التربية وسبب التربية والزوج يا ايها الذين امنوا وان اتقوا الله وليكن نارا وبيّن حق الرحم في الصلة والمودة لتكون الاسمة اسمة قوية متماسكة بعين التمزق والتشدد أيها المسلمون أيها المسلمون وأوضح الإسلام للمجتمع قواعد العلاقة الاجتماعية وأنه أقامها على الإيمان والأخوة الإيمانية إنما الممن يا ودعا الممنين للتناصر والتعالوا بينهم بذل المؤمن توادهم وتراهمهم وتعاطبهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عب تدعى له سائر الجسد بالحمة والسار وحذفهم على أن كل منهم كرامة أخيه ويبعد عن يهانته واستعي في مساعدته المسلم وهو المسلم لا يدلم ولا يسلم من كان بحاجة أخيه كان الله بحاجته من مسلم كربة من كره الدنيا فرج الله عنه كربة من كرة بيوم القيامة بيّنه مصول التعامل التجاري والمالي فحبيّن عقود المباحة والمحطمة أباح البيع وحطم الربا وأمر بالوباء بالعقود وأتى إلى مانا والنص والصدق في بيع والشراء والبعد عن التبليس والغيرش والخداع والتالة والغرب بينا لهم تعالى الحلال والحرام من اكبر قوم ومشروب فاباح الطيبات مما يكل ويشرب ويشرب الى ذلك يدرك دعوه وهو يشرب اذا لم يكن صلا ولا تبذير حرم عليه المائده ولحم الخنزير والمسكرات والمخدرات وكل ما يهدد صحه الإنسان وكل ما يغسل الإنسان الانسان ارشدهم الى مكارم الاخلاق ومحاسن العادات أرشدهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات فأرزل السدق والإخلاص والبئر والإحسان والعادل والصفع والحلم والكرم والجود وحطم عليهم الغصاله البذييمه من غيبه ونميمه وكذب وسخريه واستزاء وسوء ظن بالمسلمين وحطم عليهم الفواحش صغيرها وكبيرا وحطم عليهم الفواحش صغيرها وكبيرا وكل ما يؤتي اليها تحرم الزنا وما يفذب إليه من خلوة بلا محرم من خلوة مجنبية أو سفر بلا محرم أو علاقة جنسية تخارب الشر كما حرم عليه السبقة والقتل والعدوان والظلم على الناس بإدمائهم وأموالهم وأعراضهم وإنما حرم ربي المواحش ما ظهر منها وما بطن شرعنا العقوبات الشرعية لمن سلك طريق الإجرام واتاك الحدود والمحرمات ليكون رادعا لمن وما يكون عقوبه لمن وقع بها وحذرا لمن لم يقع بها فشرح القصاص في قتل العدو العدوان وقول العدو القتل العدوان ولكن في القصاص حياه شرح الحد الزنا الذي نفصل وغير الاحصان وحد القذف وحد القذف وحدس بالخمر وحد, وحد, وحد المسروقات والمفسدين وقتل الطعن وعرش للعدل والإنصاب لاستذاء الحقوق وآداء كل الحقة فنهى على الحيب في القضاء وأيما لقاض معاحد خصبين لقرابة نهواء يا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهواء فيضلك عن سبيل الله بيّن لهم أن ولاية بين المسلمين قائمة على العقية الإسلامية لا على الوطنية والقبيلة والجنس بيّن لهم حقوق الحاكم على رعيته من وجوب طاعة والأمر فيما أمر واجد المنهى عنه ما لم ينهوا بمعصية أو ينهى عن خير وحذّهم على, على عدم منازعات الحاكم وأرشدهم, وأرشدهم يلبقوا بمعه في لكل الشدائل والتعاون معه فيما يحفظه بما يعقد العالم مغلو قدرات الأمة ومكاسبها وحذى الحاكم على العدم رعيته وتحقيق الحياة الكريمة لهم والذبق والشبقة والعدل بينهم وعدم ظلمه وتبوى العدم ظلمه وعدم المحاباة بينهم حذى المجتمع المسلم على التعاون والتعالف وحذرهم من النزاح وأمرهم باجتماع الكلمة واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تضربوا ولا تنازعوا فترسلوا وتذهب ريحكم ولا تنازعوا فترسلوا وتذهب أمرهم بتحكيم الشرع في كل شؤون حياتهم الفردية والجماعية لتكون حياة المؤمن محكومة بما شرع الله من أحكام وما وضعت قواعد وضوابط وما جرع معالم وحدود وما أرشد إلى المخلاق وفضائل أرشد إلى النهوض بالأمة علمية واقتصادية وزراعية وصناعية وأرشد إلى الأخذ بكل سبب في التقدم والرقي ما لم يتخالف ما لم يخالف ما دل الإسلام عليه هذا شرع الله هذا شرع الله منهج متكامل للحياة جاء الإسعال البشرية والتوازم بين الروح والمادة وذور بين العقل والوحي وبين العلم والدين وبين العقيدة والشريعة وبين العبادة والاقتصاد والأقلاب وبين الدنيا والآخرة وابتقي فيما آتك الله الدار الآخرة ولا تنسى تصيبك من الدنيا أيها المسلمون إن هذا المجتمع الذي أقامه الإسلام على منهج الرباني له خصائص تميزه عن كل مجتمع لا يدين بدين الإسلام فمن خصائص هذا المجتمع شيوع الأمن والثمان فيه وذلك بوجود راد إيمانه بقلب المسلم يمنعه من الجريمة لأن دين الإسلام يرشد أتباعه إلى احترام الجمع واحترام الأموال واحترام الأعراض يبتعد عن هذه دين الله به أما القوانين البشرية بينها وبينها فتبلغ منها ان تطعن على كل جريمه من غير خجل ولا حياء من غير خجل ولا حياء ومن خصائص هذه الشؤون خصائص هذه الشريعه ايضا هي الحقوق العامه لكل الخلق حفظ حقوق الاب في البر والاحسان وحقوق ابنائها في التوجيه والارشاد وحقوق الاقارب وحقوق الأغاية بالصلة والمودة وحق الكريم بالكبير وحق الكبير بالإكرام والاحتراق وحق الصغير واليتيم بالشبقة والحنان وحق المرات بالإكرام وحق الجالب المنطيبة وحق غير المسلمين أيضا من معهدين والزمنيين ولا يدمنكم جنانكم على أن لا تعدلوا مجتمع شعائر الإسلامي به ظاهرة صعبان وصلاة وصوم وزكاة وحج وأخلاق إسلامية يطبقها المسلم في حياته كلها فليس هناك أسرقات مخفية ولا فضائض وعكة ولا ول ولكن بها بخذاب أئمة الضلال ألا يستروا بيحتزتروا على عقائدهم وأخفوا مبادئهم واظهروا خلاف ما, ي... ما... ما يعتقدون من خصائص هذه الشريعه انها مجتمع اخلاقي يبلغ الذينه <تصفيق> بالصبع من خطائصه الرب بين جميع أفراده برابطة الإيمان آخر يسلق بين المسلمين على اقتلام الألوان والأجلاس والقبائل ولكن آخر بينهم بهذا الدين إنما المؤمنون يقوى من خطائصه أن الكرامة فيه إنما هي للتقوى إن أكرمكم عند الله أضعكم لا لجاهد ومال ومنصف ولكن التقوى ي يسعذ هذه ساع من خطلاائص هذه تتحّ الضعي والائية فضلاائي تح مشاكدوم راية ويصحاب الحظ مشاكدم وتوييد عم والمساات ماجم والضائية يقام ذلك بّ الررائيم والعاد ووب ب مع ب كل اللحواء حكذا يريديس من المتممعع المسللم من خلاائص هذا المتمع المسللم أنه مجتمع تتكامى جميع وتجميع مؤسساته كاملة شرعية تعليمية تقابية اقتصادية قضائية أمنية الكل فيه الدين والعباض على هويته ومنعه من التميع والتغريب أيها المسلمون من خطائص هذا الدين أنه مجتمع رباني فليس من الطمشون أو العامة سياسة اقتصادية فحياة المجتمع فحياة المجتمع مرتبرة بهذا الدين لا بيهوى الناس وآلائم وما يهون وما يحبون من خصائص هذا الدين أن المصالح المعنى القيمة والأخلاق المعنوية مقدمة على المصالح المادية فالمصالح المادية مما تنوع تجزاؤها لابد آئذة لابد من قبولها ألا تخالف قواعد الشرق وقيمه وأخلافه من خطائص هذه الشريعة أنه مجتمع مدنب ديني ومدني بآل واحد فما بد يستغيق بين الجنسين فالمؤمن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويذكر الله تراه في مسجله تراه في مركزه بحثه سياك طاديا زراعيا طبياً صناعياً تراه دائماً في كل شؤون الحياة فدينه يدعو إلى ذلك أن يكون أموناً صالحاً نابعاً لمجتمعه طائماً بما أدى بما طائماً بما طلب منه هكذا المسلم ومن هكذا المسلم هكذا المسلم أيها, والإخوة والإخوة أيها الإخوة فإنه مجتمع مدني وديني بأن واحد أيها المسلمون هذه الخصائص والمميزات هذا المجتمع إنما تؤثر إذا أقامك كاملة جميعاً بجميع أجزائها وإنما تكامل إذا أدى كل فرد منها واجبه الديني ومسؤوليته الاجتماعية وأمانته الوظيفية فالأبو الواجب واجبة نحو أبنائه تربية وتوجيها والمعلم يعلم أبا تلاميذة ويغرز بهم لقب الخير ويعملوا النابعة والطريقة المستقيمة والطريقة المستقيمة المفتونة والدعاة الخير يفتون الناس بأمور دينهم ويحلون قضاياهم ويجيبون عن مشاكلهم ونواثرهم بما يوارى حتابة والسنة وقواعد الشر العامة الوعاظ والدعاة إلى الله يَدْعُو إِلَى الْفَتْوَى وَالتَّقْوَى وَيَحَذِّرُ مِنَ السُّوءِ وَيَرْبِطُ الْأُمَّةَ بِقِيَادَتِهِمْ الآن غير من معروف وأنه عن المنكر ولجال الحسبة يقوم واجبهم بإصلاحه بتوجيه المجتمع وإصلاح الأخبار والأخذ بيد المهد وتوجيه وذوجيه بحكمة وموعظة حسنة وطريقة سليمة إقناعا له يبتعد عن الشر عن فناعة وعلمه بأن هذا ضرر وأداء وأن هذا الضر واذا الإعلاميون يقومون بواجبهم خدمة لدينهم وقضايا أمتهم وينشعون ما في الخير لخلق بدينهم ودنياهم ومع الإجزام الصدر والدقة بالأحداث والأخبار رجال الأموال ينفقون بإميان أموالهم ما به صلح أمه ويوظفون أموالهم بما يسلمنا في حاضرها ومستقبلها رجال الاقتصاد مهمتهم النظمة اقتصاديا وإبعادهم عن الرباء والنهوض بها علميا وصناعيا وزراعيا وطبيا رجال السياسة بدير المجتمع المسلم ليكون أقرب إلى الصواب والحق ليكون أقرب صواب والحق وبعلاقة العلاقة الخارجية يقيمون علاقة ولية وتعاون بما يصلع الأمة ويلبع عنها البلاء والشغل والبلاء رجال الأمن يقومون بواجبهم يقوم بحفظ الأمن والأخذ على يد المجميل والمسدين والعابدين بأمن أمة وحماية الثقور رجال القضاء يقيمون قوان عدل والإنصاف في يصل الحق والحقوق إلى أهلها المنفذون اليوم للدولة ما يضعم الظواحي وقرارات تكون مناسبة توافق شرع الله ويتختلف مع شيء من الإسلام الموظفون بالأمة بالدولة والحكومية يعدون والمضافين والوظيفين عن صدق وأمانة مع القعد عن المنة والرشوة الرجال الدول ماسي المسلم يقوم تمثيل حقيقي لديهم البلاد وليحمل رسالة صادقة عن أمتي ودينه ويتحلى بالأخلاق الفاضلة ويدامع عن خضايا دينه أمة الإسلام يمر عالم إسلامي اليوم بمراحل من أكثر ما يرى مربه في حياته في أكثر ما يرى مرهياته ويواجه ظروفاً وتحديات صعبة ويعاني من انكسامه وتفق بين أبنائه ونزاع بينهم ودخل سابع موله وهجوم شهيس من أعدائه والذقل الساقل في شؤونه ويعزل المسلم ما يشاهده من هذه الفوضويات والبلاء التي أدت إلى انعدام الأمن واختلال النظام وتعثر الحياة اليومية ومصارع الأمة وما حصل من تدمير المموات ونهب للممتلكات وصدف الادماء البرية حتى فارك البعض المسلم ديارهم فرارا من تلك الفتن والمصائب إنما يقض مضاجع العبد المسلم الذي يحمل عقيرة على عقيدته وشفقة على أمته ورحمة بهذه الدماء تسلف بجسفك بغير حق ولنا في هذه الأحداث الأليمة لمحسنة وقفات لنتوجه إلى المعالم للخروج من هذه الألمات والتحديات العظيمة فأولا لا يقف المسلم أن نسر قوة الأمة المسلمة وصمام أمانها تمسقها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم فكلما آتمت الأمة بدين ربها كانت قوية عزيزة ذات ثابتة مجتمعة يهيبها أعداؤها ويحسبون لها عسابها وكلما دخل الأمة عن دينها وانغمشها واتي ويأخوة كلما ضعوا أشانها وانقسمها ابناؤها وتكالى الأعداء عليها وهانت في عيون أعدائها وهانت في عدو في عيون أعدائها الإسلام يربض التخريب والإرهاب والإخلال بالأمن ويضرس في الدماء وانتهاك الأموانة بالأموال وانتهاك الأعراض الإسلام هو الحق الحالي القادر على تلبية حادات الأمة وتحقيق مظالب يا ابنائيا بوجود مجتمع تسوده العدالة وتكافل في مصر خير كل ضر ومصل الحياه الجريمه وتحقيق المواطن العادله وحب الحق وحب تكافل المواطن العداله المواطنه وتحقيق الوجع وحب الحق الإسلام هو الخيار وحده فاي شعار الجاهليه او دعوه الى غير الاسلام فدعوه مردوده على المسلمين جميعا ان يتقوا انفسهم ويسعوا بحل مشاكلهم من غير تدخل من اعدائهم والحذر من مجد الطائفية أو النلمة الإسلامية على العلماء الأمة أن يقوم بواجبهم معمول من حص على حماية المجتمع المسلم وتقديم قرآن وبرامج واقعية لحل مشاكل أمة وتجديبها المتنوى والمصائب أيها المسلمون علاقات الشعوب الإسلامية العقاة كامة العدل ومحاربة البساد وجعل أولياء وجعل مصالح الشعوب يا أولياتهم سمهماتهم وعلى الرعية يرتبوا حول قادتهم ويسعوا بحل المشاكل بالطرق السلمية بعيدة عن هذه الفوضة وسفق الدماء وتدمير البلاد أيها المسلم إنما إذا تأملنا واقع هذا البلد حينما نرى اهتمام قائب الشعب وإنفاق الغالي والنفيذ في سبيل راحة الأمة وسلامتها وتجنيبها الفتن ثم ما نشاهد أيضا من التحام مع رعيتهم والعلاقة القوية بين الرعي والرعية وما أثمر ذلك من أمن واستقرار وثبات لنعلم أن هذا نموذج الحق يجب أن تقتدئ في الدول التي تعاني من هذه الضروب الحرجة لتعلم أن الإسلام هو الذي يصلح حل هذه المشاكل لما فيه من التوازن بين أقارب كلها أمة الإسلام ان ضمن ما يثير الشديد هذا الغزو الاعلامي والثقافي المنظم الذي يهدف الى يرمي الذي يرمي إلى اضعاف العقيدة والايمان في قلوب الناشئه هذا الغزو الذي يحدث هذا النوع هذا الغزو الاعلامي الثقافي المنظم الذي يرمي الذي يرمي الى اضعاف العقيده والايمان في قلوب الناشئه وتميع اخلاقهم وإضعاف شخصياتهم وإضعاف شخصياتهم وإضعاف شخصياتهم لقد ترك هذا الغزو هذا الوه على النشء الشابه والشباب والناشئه ضعف الشخصيه والهويه الاسلاميه ما جعل عند بعضهم قلده بسبب الظاهر فقط ولكن في سبيل تميع الاخرس السلوب وتميع الاخلاق ونبذ الحياه ونشر الرذيله ايها المسلم أيها المسلم إن هذا الغزب المنظم يحتاج إلى أن يقابل بإعلام جيد يكارب هذا الغزب المنظم بقنوات إسلامية يقوم عليها طاقم إعلامي جمع بين الشرق وفقه بالواقع والصناعة الإعلامية لتوصل كلمة حقه للجميع أيها المسلمون أيها المسلمون إننا بعهد العالمة الذي يفرض القوي ثقابته على الضعيف ويزعى بقنس هويته فالواجه على المسلمين المحافظة على هويتهم المحافظة المسلمة والثبات على مبادئهم ومسلماتهم عقيدة وشريعة وأخلاقها مما دل الكتاب والسنة عليه مما دل الكتاب والسنة عليه سواء يتعلق بالتوبع بالعقيدة أو بالعبادة أو بالعقيم الشريعة او بالحلال والحرام او بالله من مجلس اسراء وشأن المراه او بالاخلاق والقيم يجب أن نحافظ على هذه محافظ عظيمه وان لا نتنازل شيئنا تحت أي ظرف من الظروف تحت اي خير افضل من مطلب هذا ايجاد وتجديد ايجاد ميثاق بين امه المسلمين يطبقون فيه على التكرم بعدي لتكون ارضيه مناسبة لأغضية مناسبة للتعامل معلومة والمنظمات والمثومة ذيك الدولية بالتعاون على من المشترك النابع مع التحقق على قيم الإخلاق الإسلام على ثوابت الإسلام وقيمه أيها المسلم إن الفهم الصحيحة للإسلام في صورته الناصعة وشموليته في السلبية حقها التي كان عليها أصحاب رسول الله والتابعون لهم بإحسان وسار عليها أدفاعهم إلى أم الأربعة من بعدهم هذه السلبية لها في الإسلام معالم فمن معالمها أن المتاب القويم والصراط المستقيم الذي أمنا به وأن هذا صراطي مستقيم اتبعوا ومن معالمها أيضا أن الكتاب والسنة مصدر التشريع والعلم والمعرفة وأن السلبية لا تريده وإنزبية ترضى التيل من, من قلسية الجتاب والسنة وتعويلهما وتحريبهما لأيو آمك العقل البشري ومن معالم السلبية الصالحة أنها لا ترى عصمة لأحد بشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من الزهد والتقى والوراء فالعصمة لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معالم السلبية أيضا أنها ترى أن التوحيد هو أهم الأمور فالبداعة به والدعوة إليه من أقل الواجبات لأجله خلق الله والخلق وليأجله أنزل الكتب وليأجله أنرسل الرسول فليس إلا السلبية خزع بلات وخرابات وتعلق بالضرائح والشياطين والسحارة من معالم السلبية الصالحة اعتماد فهم الصحابة للنصوص للنصوخ علمهم وأخذهم ذلك من رسول الله مع سلامة معتقدهم واستفامتهم ولغتهم مما أيها المسلمون مما عالم السلبية أيضا الفهم الشمال الإسلام وأنه منذ الكاملة عقيدة وعبادة وتجريعا وقيما واخلاقا وتنظر سياسية واقتصادية وأخلاقية واجتماعية فالسلبية حركة متجددة تواكم وأصرص مجدد ومستجدداته فمن زعم أن السلمية شامية لا تملك ويد الحد الحياة ولا منهج لإصلاح المجتمع ولا تملك برنامجا لإصلاح الناس ولا منهج لإصلاح المجتمع فقد أخطى فيها لم تصور وخير تنعى ذلك الملك عبدعيد عبر الله له لما أقام جديد الدولة الإسلامية جديدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم امتدادا للدعوة السلبية الصالحة التي قام في الإمامان محمد وعد الوهاب ومحمد رحمهم الله أقام هذه الدولة وأرسى قواعدها على أسف كتاب والسنة وعلى مبادئ ناصعة وعلى مهد سلبي صالح أذمرت في والاستقرار والطمانينة الأمنة والطمانينة مع الأخذ بمسجد عاصر وطوراته في كل المجالات حتى أصدر الدولة دولة يشاملها بالبناء مع تقدمها ومع أهنات مع التحقظ والتمسك بهذه العقيدة السلبية الصالحة أيها المسلمون إن هناك دعوات تجري ببعض الإسلامية تنادي بالحر بالحرية بالعدالة بالمساواة بدأت تحت مضالة الديمقراطية نقول لهؤلاء إن الإسلام سبق تلك المبادئ كلها من أكثر من أربعة أشر قرن من الزمن ولو طبقها في أرض الواقع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلبائه الراشدين ولكن مفهومها في الإسلام خير مفهومها في النظم البشرية فالحرية والإسلام تحرير العبد من عباد بشر ومن المجال والقبور ومن أهوى من أسر الهوى والشهوات إلى أن يكون عبداً صالحاً فالإسلام لا يقر لغادي الإسلام ولا, ولا يصاوي بين الحق والباقل والسفر الصلاحي والفساد والخير والشر يحرم السورة والتبرج والعرية والإباحية الإسلام يدعي العدالة والعدالة والإسلام جاء في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإعسان والعدل بالإسلامي واسع مع عدل المعلمة مع, مع... مع ربه وتعامله مع نفسه وتعامله مع مجتمعه والعدل بالإسلامي لا يتحقق إلا بتطبيق شرع الله وتطبيق حدوده في القليل والكثير أيها المسلمون أيها المسلمون لا بد للمسلم أن يتأمل حقيقة دينه وأن يعلم أن هذا الدين دين كامل وكذلك المساوى ساوى الإسلام بين البشر كلهم من غير تفعيل ساوى المسلام بين البشر كلهم قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنذى وقال إلى أنكم ألادوا وقال صلى الله عليه وسلم الناس من آدم وآدم من ترى ساوى بين البشر ساوى بين, البي... بين ذكر وأنذى في الكرامة الإنسانية والحياة الكريمة والحياة والحذو والتكارم الشرعية والعقوبات الأخروية إلا أنه يرى أن لكل من الرجل والمرأة خصوصية في بعض الأحكام مناعات المناعات للضعب الخلقي والاجتماعي والنفسي وقد حقها وأنزلها من بها ومنعها وحماها انظروا للجاهلية هذا دينكم استعزوا به وثقوا به وتمسكوا به واعلموا أنه يمع لكم خير الدنيا والآخرة وأنكم بغنى به عما سوى من أنظرة البشر أيها المسلمون يا من جمعكم الله بخوة الإسلام ورابطة الإيمان اتقوا الله بأنفسكم واحذروا مكائد أعدائكم المنتسين بينكم الذين يريد وإشعال فتيل العداوة بينكم وبين قادتكم فاتقوا الله بأنفسكم واحترموا الدماء والأمال والأعراض اجعلوا المصالح فوق كل اعتبار وتنسل لأجلها أي خلاف فكري ورأي لأجل وحدة الإسلام اصعوا بحل مشاكلكم بالحق من طريق العقل والعكمة لا بسفك الدماء وتدمير الممتلكات لا بسفك الدماء وتدمين الملكات المتنكات أيها القادة اتقوا الله في شعوبكم وعالجوا قضاياهم الاجتماعية من الفقر والجهل والبطالة والعلمان وإياكم إرعابهم إياكم أن ترعبوهم أو توجيوا الأسلحة التي اتخذتمها لعدوكم في وجوههم إياكم تسرقوا في ربيهم طريق التبتيل والهرمان والتجويع لأيدي إسكاة كلمتهم هذا أمر باطل لا يقبه مسلم أمر باطل لا يرضاه الله جل وعلا يأموا لك القنوات الفضائية اتقوا الله في أنفسكم واعلموا أن مسؤوليتكم نحو دينكم ونحو مجتمعكم مسؤولة جسيمة باحرصوا على ان تكون قناعاتكم جامعه لكل امه محجره الله من رغب اختلاف يعدوا ونسلخوها تشتي تشتيت الامه والدعوه الى الفوضى وسفه الانماء والبيع المتلكات يا ايها صانع القرار في يا صانع في المجال الامي يا صانع القرار يا صانع القرار العالمي الدموي ولو يا صانع القرار في المجالس الدولية والمناصب الاميه يعلموه او لا يخفى عليكم ان لان من خواص المسلمين تمسكوا بدينهم وثباتهم عليه واذ اذا اتخذوا بكون تكون على حذر عند صنع اي سنه اي قانون يخالف شرع الله يكون مذلما وان لا يمارس عليها ضرر لاجل قبول هذه الاراء التي تخالف دينها وعقيدتها ففي هذا أمور فوائد أولاً احترام ورشل الإسلامية في الثبات على دينها ليتحق السلم الأمان العالمي ثانياً اكتساب هذه الدول ثقة المسلمين والنظر إلي إيجابياً والتعامل معها في ميز الأمة مع التحف على ما يخالي شرع الله حج جبيت الله الحرام اشكروا الله على نعمته أن وصلكم إلى هذه البلاد المقدسة قال أصل لكم يا هذه البلاد مقدسة فأتيتمها ودتمها أمنا وأمانا الله على هذه النعمة احرصوا فراك الله بكم على أن تؤدوا هذه الشعيرة بصدق وإخلاص اتبعين كتاب ربكم وهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم انظروا بعين البصيرة ما وفق الله هذه البلاد من هذا الأمن وهذا الاستقرار والارتباط بين الرائي والرعية ثم انظروا ما أقول من حج التسهيلات من تفزعات بالحرمين والمشاعر والخدمات المتنوعة المقدمة لهم كل هذا بفضل الله ثم باهتمام قاعدة هذا البلد وفقهم الله لما يحبه ويا الله إن هناك منتسلم من الأمم فإذا أم يريدون إفسادها يريدون إفساد الحج والشغب والبلاء فكونوا يدًا ساهرة وعين, وعين ساهرة كنوا عين ساهرة ويدا واحدة كنوا عينا ساهرة ويدا واحدة وأصحى وسواحى وسدا منيع أمام المفسدين أيها المسلمون إن الحج بالإسلام لم يأتي المهاترات والمساومات والشعاد الجهلية والأرض الشهيسية والأرض الشخصية والأرض السياسية ومواوى مواوى مغيظة. إنما جاء لعبادة الله لتتجل على والتقرب إليه وجمع الكلمة وتأليم الصف وبحديث الأمة المسلمة فأحذروا مكائد الأعداء لم يأتي شيء لم يأتي الحج لأجي مناء يكون منبرا سياسيا منبرا لمهاترات فكل هذا مما يبأوا الإسلام فاتقوا الله بأنفسكم عباد الله اشكروا الله على هذه النعمة وادعوا لولادها البلد بالتوفيق والسداد كم بدلوا من إحسان وبدلوا من جهود وآمنوا السؤول وبدلوا كل الخدمات في سبيل راحة الحجات حجاج بيت الله الحرام حجاج بيت الله الحرام أنتم في يوم من أفضل الأيام يوم عربة ذلك اليوم العظيم الذي أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي الله بالإسلام لنا دينا اليوم أكمل لكم دينكم وأكمل عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينها هذا يوم عربة خير أي خير الدعاء دعاء عربة وخير ما قال وخير ما قال نبيون ولم قبل يوم عربة كما قال صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبي قبل يوم عربة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمل وهو على كل شيء قدير هذا يوم ماريا الشيطان في أحوال أحقر ولا أبي غراغظه ولا أصار ولا أدحر مما ريوا فيه يوم عرفه هذا يوم ينزل الله به إلى سمائي الدنيا فيباهي بالأرض هل السماء انظروا إلى عبادي أتوني شلثاً غبراً ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم هذا يوم عظيم قفوا به بارك الله فيكم إلى أن تقرب الشمس وكل عرف موقف وتحرر حدودها وأعلامها وكونوا في هذا اليوم مخلصين لله متطبعين بين يديه راجين من رحمته خائمين من عقابه تقربوا إلى الله بذكر ودعائه والتضرع بين يديه فإنه قريب مجيد قفوا بعربة إلى غروب الشمس ثم وصلوا بها بعربة الظهر والعصر جمعا وقصرا كما سنفعل إن شاء الله انصليوا منها بعد غروب الشمس ولا تنصليوا قبله اوتهم الزلبة وصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصمة موسطة مليها وبيتوا بها ولا تنصروا من عصف الليل والأطل قادر يبقى حتى يصلي بها البشر ثم ينصليوا منها انصليوا من زليلة على يمنا وارموه جمع العقبة ثم حجقوا وأقصروا وقد حل لكم كل شيء مع ذا النساء وإن البيت بالبيت وإصطرر المروى فقد حل كل شيء حروا معلم حتى النساء ثم ارموا الجمارة بالأيام الثلاثة بعد الزواء في يوم الثنين والثلاثة ويوم من تعجل ويوم من بعال من تأخر ثم ورجعوا البيت وارجعوا بسلام وأمان عباد الله إن الموت نهاية كل حي كل من عليها أفان ويبقى وجه ربكة الجلال والإكرام كل نس دائقة الموت وإنما توبقونه جرغن قيامة فبموت الإنسان تنقطي أعماله ويحصل الجزاء والعساء تذكر أخي المسلم ساعة الاحتضاء ومفارب قد هالدنيا وجاء الموت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من التحيين تذكر أخي القبر وظلمته تذكر أخي الموقف بي تذكر القبر وظلمته وأنه إما روضة من رياض الجنة أو حضرة من حفر النار تذكر أخير وقوم بين يدي الله في ذلك الموقف العظيم والهول الشديد في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة يوم النقب بين الله حافية عارية أبداننا حافية أقدامنا شاخد أفصارنا تذكر ذلك اليوم العظيم التي تكون الشمس فيه على قدر مير مرؤوس العباد ويزاد بحذرها وتصورهم الشمس فيأكل عرق على قدر أعمالهم من ولا عقبي من ولا حقوي ومنهم من يلجبون عرق الجامع تذكروا يوم العرض على الله يوم انترضون على الله لا تخفى من مخابية تذكر أخي يوم الجزاء والعساء تذكر يوم توطى كتابك إما بيمينك وبشمالك تذكر ميزان الأعمال فمن ثقوا الموازين فأولئك هم مبلعون ومن خفت موازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تذكر أخي تذكر أخي يوم يذنوني بدخول الجنة وتذكر يوم نادي منادي يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا وأن تصحوا فلا تصقموا وأن تشبوا فلا تهرموا وان تحيوا فلا تموتوا تذكر يا يوم نادي المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يجيزكم قالوا ما هو؟ ألا يبيض وجوهنا ويدخن الجنة ويجينا من النار قال فيكشف الحجاب فينطف يا جلا فما أعطوه بعد هذا النعيم تذكروا يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت توبوا إلى الله من سيئات أقوالكم وأعمالكم لتوبة النصوح يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح حافظوا على فرائض الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج والأخلاق الكريمة وابتعدوا حما حرم الله عليكم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودم الأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلاد من مبئنا وسائر بالمسلمين رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين المسلمات وعلي بين قلوبهم وعصر ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أصرقات المسلمين اللهم أصرقات المسلمين وأجمع بينهم مرعيتهم على خير حسحات وجنب فتنا ما ظهر منها وما بطن اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله من عدد كل خير اللهم كن له أنا ونصيرا اللهم مده بالصحة والسلامة والعافية اللهم وفق لي رضاك وانسره على وجه وجهه بارك وعلى مجتمع وعلى المسلمين الأجمعين اللهم ارحم, أرحم الأمير أصلا مع العزيز وارفل له وارحمه وجازه عن إسلامه الخيرا اللهم وفق لي عدنا نائم العزيز بما تحبه وترضاه اللهم كن له عنه في كل ما أهمه ووفق الصواب منك على كل شيء قديم اللهم وفق جميع مسلمين لطاعتك اللهم اجزم عنا خيرا والشرك مرسود للرئيس المركزية خاد فيصى وفقه الله وأعانه أمسحتي والعافية أسأل الله أن يوفقني وأياكم يحب يحبه ويرضاه